نمضي مع المؤلف في تفسير سورة النازعات قال أذابه الله قوله تعالى والنازعات غرقا الواو للقسم والمقسم به محذوف ذكرت صفاته في كل المذكورات إلى قوله فالمدبرات امرا وقد اختلف في المقسم به فيها كلها على ما سيأتي بيانه إن شاء الله والنازعات جمع نازعة والنزع جذب الشيء بقوة من مقره كنزع القوس عن كبده ويستعمل في المحسوس والمعنوي فمن الأول نزع القوس كما قدمنا ومنه قوله جل وعلا ونزع يده وقوله تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر وقوله ينزع عنهما لباسهما ومن المعنوي قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل وقوله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والحديث لعله نزعه عرق والاغراق المبالغة والاستغراق الاستيعاب أما المراد بالنازعات غرقا هنا فقد اختلف فيه إلى حوالي عشرة أقوال منها أنها الملائكة تنزع الأرواح والنجوم تنتقل من مكان إلى آخر والأقواس تنزع السهام والغزاة ينزعون عن الأقواس والغزاة ينزعون من دار الإسلام إلى دار الحرب للقتال والوحوش تنزع إلى الطلا، أي الحيوان الوحشي والناشطات قيل أصل الكلمة النشاط والخفة والأنشوطة هي العقدة سهلة الحل ونشطه بمعنى ربطه. وأنشطه حله بسرعة وخفه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال أما المراد به هنا فقد اختلف فيه على النحو المتقدم تقريبا فقيل الملائكة تنشط الأرواح وقيل أرواح المؤمنين تنشط عند الفزع ولم يرجح ابن جرير معنا منها وقال كلها محتمله وحكاها غيره كلها وقد ذكر في الجلالين المعنى الأول منها فقط والذي يشهد له السياق والنصوص الأخرى أن كلا من النازعات والناشطات هم الملائكة وهو مما روي عن ابن عباس ومجاهد وهي صفات لها في قبض الأرواح ودلالة السياق على هذا المعنى هو أنهما وصفان متقابلان الأول نزع بشدة والآخر نشاط بخفة فيكون النزع غرقا لأرواح الكفار والنشط بخفة لأرواح المؤمنين وقد جاء ذلك مفسرا في قوله تعالى في حق نزع أرواح الكفار ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون الآية وقوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وقال تعالى في حق المؤمنين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 مع آخر السورة التي قبلها إذ جاء فيها إن أنذرناكم عذابا غريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ونظر المرء ما قدمت يداه يبدأ من حالة النزع حينما يثقل اللسان عن النطق في حالة الحشرجة وحين لا تقبل التوبة عند المعاينه لما سيقول إليه فينظر حينئذ ما قدمت يداه وهذا عند نزع الروح أو نشطها والله تعالى أعلم قوله تعالى والسابحات سبحا فالسابقات سبقا قيل السابحات النجوم وقيل الشمس والقمر والليل والنهار والسحاب والسفن والحيتان في البحر والخيل في الميدان وذكرها كلها أيضا ابن جرير ولم يرجح وقال كلها محتمله وذكرها غيره كذلك والواقع أنها كلها آيات عظام تدل على قدرة الله جل وعلا إلا أن السياق هو في أمر البعث والمعاد وأقرب ما يكون إليه الآيات الكونية الشمس والقمر والنجوم وقد وصف الله جل وعلا الشمس والقمر بالسابحات في قوله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون والسابقات من النجوم هي السيارة قوله تعالى فالمدبرات امرا اتفق المفسرون على أنها الملائكة وذكر الفخر الرازي رأيا له بعيدا وهي أنها الأرواح وأنها قد تدبر أمر الإنسان في المنامات وهو قول لا يعول عليه كما ترى والذي يشهد له النص أنها الملائكة كما في قول الله جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وكما وصف الله تعالى ملائكته بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما قد مضى ولنا إن شاء الله بعده لقاء آخر قريب فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته